إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أي يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.